التسجيل الخامس والعشرون استمع إلى النص ثم املأ الفراغ بالكلمة المناسبة جاءت الرسالات السماوية كلها لهداية البشر وقد عان الرسل الكرام كثيرا من أقوامهم فأرسل الله معهم من المعجزات ما يبرهن على صدقهم ولكن كثيرًا من الناس كانوا معاندين